أعوذ الله من الشيطان الراجيم Amen. توب فاسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم uh -huh. <tab> I'm <-zama> not <-y> Don't go أشرق أبا كثيرا da vida mais that, that. All in. اللذی oh well, they well, well, well. well. mm uh -huh. ਵਾਹ ਓ ਤਨਾਂ ਨਾ ਨਾ يا عسل خير ولا تُقْزِنَ موسوعه <تصفيق> النابلسي What the horse, the horse